إِ شَأْنُ نَزّل عَلَيْهِم مِنَ السَّم إِآيَةَ فَظَللتتْ عْنَاقُهُم لَ خَغُعين وَمَا يَأْتيِيجِم مِن ذِكرم مِنَ الرُحمَانِ مُحدَةٍ إلا كانوا عَنْهُ مُعَرِضين.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 تَمَنَّ نُهُ عَلَيَّ أَلَ ابْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُقْلِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ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 قال لا ان اتخذت الهجا غيري لا من المسجونين قال او لو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين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 ارْجِهِ وَأَخُوهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم عَن اتَّبِعوا السَّحَرَةَ إِن كَُهُمُ الْ الغَالِبين فَلََّ جَ السَّحَرَةُ قالوا لِفِرععونَعََّ لناَا لأَجَ إِ كُ نلَحْنُ الْ الغَالِبين قَا نام وَإِكُمْ إذََّ مِنَ الْمُكَرَبين قَالَلَهُم مُوسَ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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضعير إنا إلى ربنا منقلبون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 أَْسَلَفرعونُ فيِي الْ المَدَ إِنِ حشرِرين إِذَأُلَ إلَ شِرْذمَةٌ قَللُون وَإِهُُمْ لََالَ غَائِغُون وَإَِّا لَجميع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 الجمعان قال اصحاب موسى ان لم تركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر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 أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ آتَتْكُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّكُمْ مَعْدُونٌ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ 119. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين 111. وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين 113. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 من دون الله أَوْ أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وكن فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أن لَنَا كَرَمًا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ هود الا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولَ الْأَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّنْكُم تَقْلُدُونَ وَإِذَا بَغَشْتُمْ بَغَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِينَ أَمْدَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتِ عَدْنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الواعظين إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ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 إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّكُ اللهَ وَعطون وَماَا أَسْألكُم لَيْهِ مِنْ جر إ أَجرِْيَ إِلَّا علىى رَبِّ الْ العالممِين أَتَُْكُونَ فِي مَاهَاهُنَا آمِنين فِي جَةُ وَعون وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۖ طَلْعُهَا هَضْمٌ ۖ وَتُلْحِقُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ جَوَاطٍ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ الأرض الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 119. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 110. فعقروها فأصبحوا نادمين 111. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 ألقرب فسا امطر المنذرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين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 اَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تكذبوه فاخذكم عذاب يوم الذله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثركم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وان قول رب العالمين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 لَكِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالْشَّيَاطِينِ وَمَا يَنبَغِي لَكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا مَنِ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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقيم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثير